بسم الله الرحمن الرحيم ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن ص ل ا ت الذين هم يراءون ويمنعون الماء